ثِيْمَا وُم فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مثلهم في فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَى وَفَثَّ وَعَلَى سُوقِ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر النار